سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الرواب فضاء لانتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشدك يا لك الأدنى برب تنال بقربه شرف طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأن إذ وراء أم العجاب ولولا أنني معنا جميلا لبعت المكس فيها بالثاب يلو الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنت يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم ولولا أن لي معنى جميل لبعت المكس فيها بالذهاب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رم المجادل بالكذاب الله فيه إلى الكون ربا جبيع الكائنات له تحافي شواهد أنه فرد جليل على رم المجادل من الكذاب تأمل قدرة تأمل للصابي ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب ومد الشرق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب من مريدك وهو يدري لأنك في المكس فيها بالذهاب تفي من ظلال الأرض تينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق الأمون في رب الجرع ستهمتها تأويه وستحمدها وتهوي بالإياب وردت لومة القرآن تلقى يباعدك السواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الو...